பமக்கம குசி வன் அவுஃபிமாலு அ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَارَكْنَا مَعَهُمْ وَهُمْ يَمْلُونَ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ نَبِي الْسَّمَائِيَّ مَا لَيْسَ فِي قَوْلِ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان ان الله بما تنتمون خبير بل ظننتم ان لنقلب لن الرسول والمؤمنون الى فِي قُلُوبِكُمْ லிகுவிக்கும்ன தும் தும்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 السماوات والارض يفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله ايَقولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَرْأَى مَلِكٍ خُذُوا آذَارَنَا تَتْبَعُ قُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَ كَذَاكُمْ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ مِن قَبْلُ بسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا